وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا فشر مبين أَمْ يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَا شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا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 وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينبر الذين ظلموا وبشرى للمشتنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم اتقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولا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 حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأطلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين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 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واتمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بما كنتم تستكبرون في الْأَرْضِ بغير الحق وبما كنتم وَذِكْرَ قَوْمِ عادٍ إِذْ أنذر قومه بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا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 أراكم قوما تجهلون فلما رَأَوْهُ عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به رِيحٌ فيها عذاب أَلِيمٌ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكنا نَأْتٍ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمِعَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَسْمِعَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ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 يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن